أتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فَتُقَبَّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَال لَأَقُولُ لَنك قَالَيْنَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقين لَيَنْ بَصَدْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاصِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ كيف ان تكون من اصحاب النار وذلك جزال أطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابين. ويبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء تأخي <تصفيق> قال يا عيلة أعجزت أن أكون مثل هذا فأواري سوءة أخي فأصبح من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 انه ممن قتل لنفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكان ما أحيى الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إنا كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إن ساودن يقتلوا اي يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض انك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان توقدر عليهم فعلموا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار سَن يُقَوَّلُ السَّارِقُ تُفْقَعُ أَيْدِيَهُ مَا جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَ لَكُم مِّنَ اللَّهِ وَاللهُ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ عُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِن ولم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء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 Well, I فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط الله يحب المقصطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك one more. وفيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشو الناس واخشوني ولا تشتروا بآيات مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وال... والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وخفينا على اثارهم بعيسى مصدقاً <تصفيق> لما بين يديه من التوراة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 والكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهي من العليه فحكم بينهم بما أن كل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعْلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِلْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا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 ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أي يفتنوك عن بعض ما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 من الفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول أبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين صلق الله العظيم